نقرأ سريعا هذه يقول ما رأيك أنا أقول لهذا الأخ السائل صاحب هذه الوريقة لو أنه اشتغل بنفسه عن الناس والسؤال عنهم لكان خيرا له إذا راد الله بعبده خيرا شغله بنفسه نعم وأنصح الأخ أن يلزم السنة ومن يدعو إلى السنة ومن يعلم الناس السنة نعم ويكون على جادة صحيحة يقول هل يمكن لطالب العلم تحصيل العلم وضبطه ولو كان ولو كان متفرقا فمثلا يدرس عند شيخ علم معين وعند الشيخ يدرس مثلا على مشايخ في الرياض والقصيم وغيرهم نريد توجيه يمكن طالب العلم تحصيل العلم وضبطه لو كان متفرقا ممكن يدرس الإنسان لكنه يقطع الكتب ما يفرق كما ذكرنا في المجالس اللي تحدثنا فيها عن الطلب وطريقة الطلب درس يوم في الأسبوع هنا وهنا, وهنا وهنا وهنا وهنا يتفرق عليه لكنه يحتاج إلى قطع للعلم ومواصلة فيه وتركيز قدر المستطاع وإلا فإن تعدد الشيوخ للإنسان أفضل له يتعلم من هذا أسلوب ويتعلم من هذا أدب ويتعلم من هذا علم ويتعلم من هذا أشياء لا يجدها عند الآخر نعم وهذا أدعى إلى ترك التعصب أيضا يقول إذا خرجنا خارج المدينة نعاني كثيرا في تحديد القبلة في وقت الظهر فكيف نستطيع تحديد القبلة؟ ممكن الآن عن طريق الجوالات وعن طريق الساعة وعن طريق ناحية الشمال عن ناحية يعني الأمر هل يسن قراءة ستين إلى مئة آية في الفجر؟ أم أن ذلك ينفر الناس؟ إذا أطاقوه فهو السنة إذا أطاقوه وإذا كان ذلك يشق عليهم بحيث أنهم قد يتركون الصلاة فمثل هذا لا يفعل كيف صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين؟ تمام؟ في عروجه صلى الله عليه وسلم لا ما هو صلى في عروجه عرج فيه في الليل ولما جاء اليوم الثاني نزل عليه الظهر وصلى به ثم نزل العصر وصلى به ثم نزل المغرب في الأرض صلى به في مكة ما هو في السماء لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما بعد المعراج ولهذا هذه المسألة يذكرونها في الأصول وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة الصلاة فرضت في السماء وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر نعم ففرضت خمس صلوات وما بينت إلا, بعد إلا في صلاة الظهر فهذا مثال عندهم على هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا لا فقال أصلا لم تجب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل وبيّن له هذا لكن الجدل ليس له حد ينتهي إليه نعم يقول السؤال الأخير يقول ذهبت مع أحد الإخوان إلى المسجد فخرجت فذهبت مع آخر فاتصلت على الأول فقلت له مازحا أين أنت لماذا تركتني وهو يعلم أني مازحا فأنكر علي الذي ذهبت معه قائلا لماذا تكذب فهل أنا كاذب لأنني في نية كان أن تركني في مكانا أن تركني في مكان أخر أين أنت لماذا تركتني على كل حال الإنسان يصدق في المزح وفي الجد والإنسان قد يكذب بطريقة خفية يترفع عنها أهل الورع مثل ماذا؟ الإنسان الآن حينما يأتي ويتظاهر أنه لا يعلم بشيء تقابل الإنسان تقول له وينك كل هذه المدة مشناك وأن تعلم أنه في المستشفى واضح؟ لكن كأنك تريد أن ترسل له رسالة أني ترى ما كنت أدري ولذلك ما زرتك وأن تعلم تقول له وينك طول هذه المدة يقول لك أنا كنت في المستشفى تقول صحيح سبحان الله عسى ما شروش فيك وأن تعرف كل التفاصيل فهذا لون من الكذب واضح تقول لإنسان مثلا نعم وينك الليلة الماضية ويقول لك أما علمت الليلة الماضية كنت في ال مدعو عند فلان وأنت مدعو أيضا وكذا تقول صحيح متى ماذا عندهم ما ينتزوج و... وأنت عارف كل التفاصيل وعارف أنك مدعو لكن تعتذر بطريقة غير مباشرة نعم تريد أن توصل له رسالة تقول أنا ما كنت أدري يعني فهذا نوع من الكذب نعم وهكذا على كل حال ال... إنسان يتورع من مثل هذه الأمور على كل حال الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ من يوم السبت بعد العشاء وليس بعد المغرب سأحاول إن شاء الله أني أنتهي من كتاب الحج في أربعة أيام سأحاول فإن لم أستطع فالسبت الذي يليه أكمل إن شاء الله نعم الله أعلم صلى الله عليه